وَلَقَدْ بَوَىٰ نَبْنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَىٰ صِدْقِهُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءوا حق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكونن من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون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 أَلَمْ تَرَوْا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْبِتُ الْأَشْجَارُ إِنَّ إِلَّا الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المرض. شكّم من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله الذي يتوّفكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.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 وَاِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ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 وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم